ثمانية. استمع إلى العبارات ثم اكتبها تحت الصورة الصحيحة كما في المثال. لن تلعب. لن نشاهد. لن أفتح. لن ننسى. لن أشربه. لن نطلبه. لن آكله. لن نسمعه. لن أكتب